إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وحفظا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا 112. ولهم عذاب إِلَّا مَنْ إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب 114. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا 115. خلقناهم من طين لازب 119. بل عجبت ويسخرون 110. وإذا ذكروا لا يذكرون 111. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 111. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ 112. الْأَوَّلُونَ 113. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِن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 112. أحصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 114. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون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 وَمَا وما كان لنا عليكم من سلطان 115. بل كنتم قوما صاغين 116. فحق علينا قول ربنا إنا لبائقون 117. كنا غاوين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 114. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 115. إلا عباد الله المخلصين 116. أولئك لهم رزق معلوم 117. فواكه وهم مكرمون في جنات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 عين كأنهن بيض مكنون 113. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين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 قَالَ ٱللَّهُ إِنَّكِ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُم مِّنَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذالك قين نزلا أم شجرة الزقوم إننا جعلناها فتنة للظالمين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 119. فإنهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم 112. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 113. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 114. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 سلام على نوح في العالمين 115. إنا كذلك نجزي المحسنين 116. إنه من عبادنا المؤمنين 117. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء والبن سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئثك آلها دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم. 112. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين 114. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فَأُقْبِلُوا إِلَيْهِ يَذْبَحُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم.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 ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت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 112. إنا كذلك نجزي المحسنين 113. إنه من عبادنا المؤمنين 114. وإن لوط لمن المرسلين 115. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 112. فساهم فكان من المدحضين 113. فالتقمه الحوت وهو ملين 114. فلولا أنه كان من المسبحين 115. للبت في بطنه إلى يوم يبعثون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 فاستفتيهم أليربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا 112. من إفكهم وَلَدَ ولد الله وإنهم لكاذبون 113. أصطفى البنات على البنين 114. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فَأَتُوْبِ كِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبَاءٌ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إلا عباد الله المخلصين 112. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّابِرُونَ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ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 فتولّ عنهم حتى حين وأبصر لهم فسوف يبصرون أَفَبِعذابِنا يستعجلون فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَأَصْبَاحُ الْمُنذِرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَمْصِرْ فَسَوْفَ يُمْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ